أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصري قناة نور اليقين أن أقدم لكم من روائع تزليلات القرآنية لفضيلة العلم القرآن الكبير الشيخ محمد عبد العزيز أستاذ الوقف والإتداء والوين الأمين أعوذ لا بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا لنصدقا نا من الصالحين. Fal a foda In الذين ينمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون Hello ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ونفي ما قاعدين خلاف رسول الله وكرمه وكرمه اي يد وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تغفروا وقال Leo. ويكسبون يجيبون. الله <تصفيق> أذنوك للخروج فكل لن تخرجوا معي أبدا فكل لن تخرجوا معي إنكم َّكm ر تُ مرة النفوس بما قادم خلاف رسول الله وكرم. وكرهوا أي اليوم <تصفيق> بحكو <تصفيق> فيودعك الله فاستأذنوك للخروج فكلا تخرجوا معي أبدا إنكم رضيتم بالقود اول مره إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزاق أنفسهم وتزأق وَإِذَا أنزلت سُورَةٌ أم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 Even تأذن كأول الطول منهم وقال لكن الرسول والذي Oh! <laughs> Thank <laughs> you. عام وز الله ويرم الله رسول الله صلى سيصيب الذين كفروا Oh وطمر الله على قلوبهم فهم لا يرلمون يعتذرون اللهم كل لا تغتذروا لن نؤمن لكم فاذنبأنا الله من أخباركم وسير ملون. سيخلفون بالله لكم اذا طلب ثم إلى جمل تقربونهم عنهم إنهم رجسون. مأقواهم جنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لتوضو عنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن, ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين اخوة الجميع والاسلام استمعنا الى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما توسر من ايات الله البيونات من سورة التوبة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصار وهي من التفجيلات الناجرة سجلت هذه تلاوة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة في فترة السبانيات أخوة والإسلام حتى يضمن لقاء آخر إن شاء الله لكم تحيات فاطمة عبد العزيز إلى الهندسة الإدعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من التسجيلات النابرة برنامج يعده ويقدله إبراهيم مجاهد صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين وتفضلوا بقبول تحيات اخيكم المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عمار